فإِنَّ مَن نَّمَّ بَعْدُ وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَنħَتَا تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نَاصِرَ لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار من ماء غير آكل وأنهار من لبن لم يتغيى الطعمه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 في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى مِنْ خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هزدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم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 اللَّهُ يعلم مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْكَنَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُحْكَمَةً فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ النَّاسَ فِي قلوبهم مرض وَأَيتَّينَ فِي قُلُ بِهِم مَضَ ظُرونَ إلَيكَ نَوررَمَوْش عَلَيهِ مِنَ المَوود فَأَول لَهُ وَعتُ وَقَوْلم معَووف فَإِذاَا عَزَمَ الأمرُ فَلَ صَدَقُ الله لَكانَ خَيْرَ الهُم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 بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنضيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا ترفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك لانه اتبعوا ما اخط الله وكيف رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضعانهم ولو نشاء لاريناكهم فلا اردتهم ليس ما هم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصادقين ونبل و اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا قرة اعلام من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا لا يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عَن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم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 وَإ تَتََّ يتَّبدِ القَوْمًا ضيرَُ وَإِن تتوَّ يَتَّبد الْ القَوْمًا غَيرَكُمثَُّ لا يَكُُ أَمتَلَُْ